وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَانَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطُ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ الله خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ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 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا وَجَدْنَاكَ فِي ضَلَالٍ فِينَا ضَعِيفًا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ارمطي اعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم واتخذتمه وراءكم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 صيد و ما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهاتهم التي يدعون من دون الله من شيء الا مما لما جاء امر ربك وما زاد ميرته ذميب وكذلك اخذ ربك اذا اخذكم وهي ظالمه ان اخذم اليم شديد ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجمع لهم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 فَمِنهُم شَق وَسَعدَ فَأَََّّذينَ شَقُ فَفِ النَّارِ لَهُم فِيهَا لَهُم فِيهَا زَفِي خالدين فِيهَا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد